إن أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالمين ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا من أجل قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال لَا تَجَل إِ نُ وََشّكَ بِغُول مِنْ عَرم قَالَ أَغَ الشَرْتُون عَ أَمَّ السَمْ ينكَِر فَ بِمَتُبَشّرُون قالوا بَشَّرناَكَ بِالحَبِّ فَلَا تَكُم مِن القَانِطين قَالَ وَمَون رَحْمَةَ رَبِّهِمْ إِنَّهُ كَانَ طَائِلًا قَالُوا فَمَا خَطَؤُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ نُوحٍ إِنَّهُمْ كَانُوا إِلَّ اَمْرَأَتَهُ قَدْ دَغْنَا إِنَّهَا لَمْنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوْقِي الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ طَرُمٌ مُنْكَرُونَ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 وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصدفين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها وَلَّ عَلَ حَدََةَ سِدّ إَِّ فِي ذَلِكَ ل آيات للِمتَوَّين وَإِ هلَ بِسَب مق إَِّ فِي ذكَ لآيَةً مِن وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَلْنَا بِنْهُمْ وَإِنَّهُ مَالَ بِإِمَامٍ مُقِينَ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك مستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضال لَهَا أَصْحَابُ حِجْرٍ مُقَرَّنٍ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أَمِينًا فَأَخَذَتِ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ وَمَا كَانُوا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 ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم لا تردن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إن تسين الذين جعلوا القران عذ فوربك لا نسالنهم اجمع فان كانوا يعملون فاستعذ بما تؤمر وَأَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ۖ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةَ الْمَسَاءِ وَطُلُوعَ الصُّبْحِ وَسَائِرَ اللَّيْلِ